فَوَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتَهُ قِيَبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولكن ماذا عن عين الدبابة؟ إنها لا تقع إلا على كل قبيح، لا تحفظ على الناس سوى أخطائهم ومعاييبهم.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 فلا تراه إلا مهموما متسخطا على واقعه البئيس. لم تجب على سؤالي بأي العينين تعيش. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.